فَإِذَا النُّجُومُ طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نسفت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين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 إلى قدر معلوم، فقدرنا خُلِيعَمَ القَادِرُ، وإلَيْهِ يَومَئِذِ الْمُكْذِبِينَ أَنَّمَا ألم جَعَلْنَا الْأَرْضَ كِفَادَةٍ أَحْيَىٰ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَلْفُ رَاتِعٍ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ إِلَّا طَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبْ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي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 فواكهة مما يشتهون كلوا وشربوا هني بما كنتم تعملون كلوا وشربوا نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين